الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. خش كبراني عزيزي من صلاة لك مصلى الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لزنجيري سيم دال خدمة لنا لكانالي أسماني رابونا و. فيم خوشا أمجارا بس خواصك من زيات شرب كينا ولسال ميهجو لزنجيري را بردوا أوم على سكرين كفي غمري خو عليه الصلاة والسلام كقرآن بوهاد. لسل شوار بنما قرآن دام زراع. كنت بو جوران کاری هم وجود نداشتوا. بله منو ناو ام جوران کاریا. چهار بنا میسری که با این جوران کاریا کبکات کبритیا یکملا تاریخ میجو. دومیان بريطیا له بیلو باور ک اساس نه جورانات همون جوران کاری بکله. و خالی سیمیان بريطیا له وی که قرآن یا سود استولو شریعته و هر وها خالی چهارمیان وتمان بريطیا له روش. روش دور گرندگه. هیچ کامال قرآن كريب سألو مجتمعانات حتى في غنبلي ناس عليه الصلاة والسلام أفرمي إنما بعثت لي أتمم مكارم الأخلاق من بؤوهاتهم كأخلاقكم وقاككم جوانتكم وطاوبكم كواتا ديما سألو باسي باسي أومان كلك ك قرآن أم قرآن كريب أم قرآن كريب أم, أم تاريخي بريطانيا تاريخ تاريخه كأبو إمام معه وتوه قران كاريب يقرأه أسمونتي يايا معجزة كيف يا غنبرين أصداره أقرب لي شارز عنبين هالجزء والجزء قران كاريب كين من خطاب وقسكانم آرستي مسلمان برا زكانه أقرب تاني وقران كاريب كان أقرب تاني وباش بمن في إما بتوانين لناو كم الجاي خومنا بمقر أنا قران كاريب كي. باش علشان كده شارب كده هزار كسيتي يايا الكوتو کسی هزار مالا و هر وها امسی هزار مالا بری تیل وی که هیچ کسی که انتیانیه که من بس میکه خالکی جول کبن عبون عینی جول و هر وها مسیحین اجران بن بالکو همیان به پرسند و هم وشان شعر زعی ک طعایان هیلس مانی و هم شعر بیش و روان بیشه بلاع مبن قرآن دید هرهمیان عج زکه لبردمیانه لنو شي مكا معجزي قرآن قران هر هرشي حدثي نو بني اسرائيل وغداني تريد تخوارو بو لما كاد يتخوارو لبر اوي هيش كسك لبني اسرائيل لجولك وهيش كسك لا مسيحكاني نطران لوانينتاكو ام هوالا بن بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بلكو همو خو ام که پیغمبری خواه باشی بني اسرائيل که اما مباسي كه لسر بني اسرائيل كراوا، بوشيم هم مباسي كرده تو، از مني جلي كه بو ايم مباسي كرده تو. اگر بيت و ايمت چاول وان پكين، همان كه شيء بني اسرائيليت بسرمانه. همان دكتور كه در دنيا ابلس ليمان اين. بوشيو خوي متعال باسي فرعون كه، بوشيو خوي متعال باسي موسا من بوكه، بوشيو خوي متعال باسي سليمان من بوكه، بوشيو خوي متعال باسي سيد نايوسف من بوكه، نتان پرسي. کپره وی حرکتت کی کورانکاری بو لناو مجتمع کانه هسکس اگادار بیت لجیال سیدنا یوسف اوی بزانه سیاستت کی اپوزیسیونی پیاده کردو امه تاریخ یی قرانی بو ما نه جرتو امه فکری سیاسی تم اسلامیک به ائمه علی سیدنا موسی حرکتت کی اپوزیسیونی گوروی کرد لناو مجتمع اخوایا لمصر ابو وی گلا کلی جدیدی ظالم ک بینه درو این تا هم پریسید نه یوسف با با استقلال قرآن پروژهایی که زورگوری کب خونه بایم باز آکاتوا آم پروژه لذا آم قرآن کتایخه بایم باز آکاتوا پیمان الله پروژه یوسفی عليه السلام با اسلامی که این است ای فعلا چونکه آکاتک خویبینی لخونکا چون با یوسفیان جرای و پیوتن حوصله بیه و برهم کوبنوا حوصله دهاتو ببخشن انجام نده او اتوانن تم تم ملکی یا حکمت خوانش دار بو حوصل بریتیا لواک انسان اعداد بکه خوی کوب کاتو با پروردگار دنی خلق کو نخبه و رویش ل ناو خلق کیه حوصلی دعتو خلق خوشت دل و رجلی همه اصلی پروژه کی سید نجیب فر انجام داده و تو اونی حکمتی که اتلافی درس بکه ل جد صلا داره که نه سیدی سیاستی ببودن سیدی سیاستی سید ناصرالملک و سید نداوید بکه خوی گوره فرمان که کاملا شبیه سیاستی کی کوماریانه بوده سیاستی کی جمہوریانه بوده همون دنیا أواني شو سو سببه هو كاركة إجرت ويك يمل للتأريخ أم قرآن شارزانين بو يقران كريمان فيناك لأن زين أوان شو نقران كريمان سيد نا نوح بكن سيد نا نوح السلامي خوالي نبي حركتك إصلاحية وريزوال كردوه في مستأوت عن على سفك مرة زاني من كاتك إما بازل لقران كريمان كنا كن همولا نأم قرآنها هي هيج كسيكش لقرآن تنا جرت الشعر الزائل السيرة في غمرة خواني چونکه پیغمبری خواه علی صلی الله و السلام کاری میدانی و با قرآن کریم. چونکه قرآن کریم سجینی پیغمبری ناظر داوظی و تخارو. لَنَوَأَمْ إِسْلَامَكَ بَاسِی لَوَأَكِلَتُهَا سجینی پیغمبری ناظر علی صلی الله و السلام. لَقَدْ سجینی شعر خلیفه را شدین وهرهم آمانه لَنَوْ سجینی ایمی مسلمان دوباره آبد تو. عرض میکردن. بوی کوتایی با قسمت بیان میاره. بریتیا أم القرآن البياتي شعار بشبو أم شعار بشكل نو مديني ادبسي من لهو مكي ادبسي سنتها بس اويكت اجي ور راسك نورنها شوي ان قرانه ابن وسن لدى صوره كسيان ني انتواني كسي شانتا او تحديان في قبورنا اما ظهير مهمه هيك كس هيك كسيق لسرم ازا كتيبي ابن وسي بلاق راسك نورنها شوي ابن وسن كسي انتواني ما ضل قرانه الله هيك كسيق شناتواني براوي بواسطه كادك يشو نا المدينه اوهم خبراني فيها اوهمو من شوي تيابو اوهمو فندو أو امسغاري تيابو لهمان كاتا لوي عرس مكدن للزنجيري ابو رضوى وتم خوي متعال الا <سؤال> ستيف ينمبري نذري كدوبو وحي افرني كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثلي ودع شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين اجر راسكن قالو هو زيجولك قالوا هو زي مشريك يا خلقينا حج افكارك تانهيا اجر راسكنو بتحداو و قمان تانهيا لويك أم ان قرانك تتوخار و بيغنبري نزار و ان بصوره من مثلي اجر راسهم صوره يكبن که برای وانی اول جال سرعتشی ولام سرعت اکنون باید نوشته کتیش تام باید نام ولام گینگ بزنن که کس سرعتی با نیت چون ایالات سعود استری اسلامی تامویجی تعبتی خویه هیچکه سجنت و نوکو اسلامه اسلام نه شرقیه و نه غربیه اسلامی اسلامی و کس دقت برحمتی خوای لبه و کس هارکانی که چون نزدیکانه ایاند ایم اسلامیک ما نه شرقیه و نه غربیه نه اروپا و سرچاویگتیه نه روسالات و سرچاویگتیه بلکه اسلام أعراستي وحيو صدق شو يقول توك بيعم بوعم بعمر يخو هات وعلي صلاة وسلام كاتك أم قرآن هات أو جها وهمود استفسان هما من لا بردهم أم معجزة كيزوالجودة بعشر بو. بوعقرآن كهات وتخواره إيه أبي بيعديبكين وخير متعالي شافر من بيعم بري نازر علي صلاة وسلام محمد بيان بل أمان وين كوتيس سنة تي توبن ای اما شنکو تیپی گامبری خواهیم بود اوی بتوانیم که گرانبها بکنیم جامعه ای خواهیم آنها شنکو تیپی گامبری خواهی سلام با زبون لصیر کیتی زبون لجیانیتی اما قصیه نظریه که تعذیب وی جوابیزانم ای اسلام ای مسلمانانی کرد امید بیدیلی لوی کجیانی پی گامبری خواهی صلاوت سلام میسوزی صلب و لپی گامبراتیا خود تمایل صلب و. سیر کی؟ آو شل صلاه ظر ظر زیاده له تمنی پیغمبر عیتی نه تم پرسی با؟ آم معجزه ظر میم؟ چونکه معجزه قران کاریم. و هی واداریشم بدلو بجوه بدلو بجوه بکیانی خودان جو بگیرن وی بتوانیم اما قران کاریم نامش تماعی خوانم نکنیم. چه صلاهی پیغمبری خوا؟ پروید کرایوی بی بته پیغمبر. هیچ کس یه کیتی نیه. چونکه هیچ کسی ص صلاینیه. زور كم شعر زي هيلو تشل صالي كجانبه او انديش قرنج نية قرنج خويله اصلا بو اعداد قرنج بلام دباره نامته لجاني خلقه بلام او بسوسيا صاليته كجانب يغمبرنا صدار عليه الصلاة والسلام إلا لحياته امو مسلمان اكابه دباره ببيته ببالغي قرآني فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا بابا القراني اويك اخوي متعال افرمي ام سنتيك في غنبري اخو علي صلاه والسلام بو في غنبري اخو هاتوا الا دبار ابيته وبرزاني من مستحيل اخوي قرس سنتي اخوي قران كريم مثلا يعني بو شي اهمونا راحتيه بس جياني في غنبري عزيز معنا عليه صلاه والسلام بو شي مهمش تشرب وتو ولا في غنبري نازله لا بي دوبر ابيته ولا جياني همو معنا بالتفاصيل يا مثلي خالك يتزوج قرن كبير زانن جياني ابو بكر يصدقك دبار ابيته ولا جياني همو مصومانيكه دو دل صالة لقعدت شن مانجيك إلا عبدو بارب بيتولش يعني مخلكيك معجزة وأما نظريكي جوري وإثباتش فلا تجد لسنة الله تبديلها ولن تجد لسنة الله تحويله قران كريم سأل أم سنتاني خوي إلا عبدو بارب بيتولش يعني خلكي دصال دل دش يعني عمر عبدو بارب بيتولش يعني مسلماننا إلا عبدو بارب بيتو سانص صالة شجمانجيك دش يعني إسماني كري عفان إلا عبدو بيتو حصل لجاني علي كري أبي طالب أبي دوباره ببيته دقت شن مانجيكا شج منجيش لجاني حسن كري علي أبي دوباره ببيته أول سصالن وコピー غنبري خوا فر مع علي صل الله وسلام خلافات الرشدين بيتيل سصال وباشان جاني في غنبري خو علي صل وسلام وكما تلتقى بسي صالة بريتي بولة 5 سيصالة أم 5 سيصالة برج زاني من إلا لجياني همو قليكي مسلمان أبي دوبارة ببيتوه وقورانكاري قوليشي بيكريه وأبي أو قورانكاري يعني شارزاب لجياني بيغنبري نازدار ولا جياني أبو بكر الصديق ولا جياني عمر كوري خطاب ولا جياني عثمان كوري حفان ولا جياني علي كوري بي طالب ولا جياني حسن كوري علي أم بيان خليفة راشدين ولا قل بيغنبري خواه إ حديثي في غمرنا نزار عليه الصلاة والسلام فارمي عليكم بالسنة وسنه الخلفاء الراشدين المهديين هرشي دراسة تاريخ شمكردو او كسان كدراسة كدراسه تاريخا كان الا ابيات بحياتي اوانات يا فبون شنيا هم قناقه كان دواره ببيته هني كان قناقه اعداده وتق قناقه دسكني بان قوازه إصلاح اصلاح چكسازيه هني كان قناقه رؤيا رو رونيه ديد رونيه هني كان قناقه زلزال و تررس خواندنی خلق کی گیلانہ کوشتنا قناغی کوچا قناغی ماتمی قناغی صالیمت قناغی روشتنی پیغمبر خود علی صلوات الله علیه و سلم بو طائف و جهشتی مسلمانان لا فشادو سیدی خوانو چون لجوی سیاسی ور بگین لحبشا لایو دامذران نی تمکینی دولت لا مدینہ پاشان سرکوتنی بدر الا دوباره اوی توالش یعنی خالک تیلا لوی نوی بدر بلامن جهگای کیترا نوی شری بقره شری بقر بسم فلسطین الریا داقید کردی نوشکانی تیرک روایاتو، آوچن جنگی که مسلمانان تاثیر کوتون، جنگی احدهو برایت و که مسلمان توشی نكسبون، توشی مصیبتون. پسشان مسلمانان حصر کریانه ولجیجایی که احزاب دو برای آبیت و لبی نامی احزابه لجیجایی کتیر دنایی تیبود و زدتو مسلمانان لجیجایی کتیر لشونی کتیر لمقرب کتیر لجیجایی کوانتابیه غم برین از داد. چون تو هنی وقتی سرکوت نبوده بین ال احزابه. چون باشش یه ویک باشی کلا سیک باشی صورت شان زکر سرکو با سه هزار پیل صد کس. دوایی بون به هزار کس. اهمم مهمه دوباره بی تو. با همون پیاوری که عسکری با همون پیاوری که سر بازی هیچ کسی توانه باشی صورت شان زکر. لواصردما خالقی رشود لرای خواجه گنج کرد بناو. سرپ هزار کسی صنادیدی قراشا که ابو جال سر کرد عتیقه. اما با هيولا تأمن برسى بوش يعني أبو بكر صديقه بارابته. وقياسي الثاني أبو بكر صديق كان قياسي الثاني يمين مصومانا. ينزعوا له باشته نرى سياسي ولا روي عسكري ولا روي أبو دو صد لبني حنيفة لدولة إسلامية القراءة. إلا سير جي جانبه. مدينة طائف. أمس جي جاها هالنقرانه. بحرين بحرين ما بس ما بحريني إستانية. بحرين ما بحرين. هم نعيها جربوا، هم أمانة هل قرانوا أبو بكر يستطيع لازم من دي خايله بالله ما وجدوا صلاة إن شاء الله سلي أو بكتو هيلا شيء بكتو والسر فرص كهلا شيء هنا أبو بضمونة. أما أزمنة كي جوريا كده بارأبتوه أو باودرانا أو كارنا أو على كي إيش كندي أبو بكرش شيء بكأكردي. بيتوا يعني في غمرة خوا بدر واخيتوا عليه صلاة وسلام. بلى. ابي إثباته وامقسي بكم ابي حتميش ايش بيشون في النبي نزار عليه الصلاه والسلام سيستم سياسيكي بو افرمي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين شو كاما سيستم سياسيكي ما سيما سيستم سياسيكي بو بزاني شون قران قريب كين يبزاني كدو اي جياني عثماني كوري عفان دواره ابيته عمري كوري خطاب دواره ابيته جياني سلم التمكين وصلاته ثروته سمانه خاكي زياده بدسن فرانك الدوله عثماني كوري عفان هروها أو في تنيكروية أو لسادمي عثمان. لسادمي مصمونة دوباره أبتوا. أبي بزاني بيبقى أزموجك بومان. بوه في قمريخ علي صلاة وسلام. سيستم يعني صحاب لش يعني خلفاء الرشيدين. أبي بزاني كيما قران كاري بيمكن. هذه كوريه بيتطلب. كم قران كاري كده رجل خواريج. مع بي بي بيكو. ودس بو كيا شي انا هو همو مال بك حسن علي من دي خايدي شو شنو انا صوت الصلاه تاعك خوي كي هي आवाज من الصوت والصلاه يا خويا انا اي بو كي حسن علينا كانوا اصلا تيغمبر افرمي شي افرمي هجك سيدك من يلا عشرة هجك سيدك كسيده جده وما فوقها ياخذ دكس لذاك الزياترب إلا أت الله مغلولا يوم القيامة. إلا خوي قربة بسلاوي يوم روش قيامة عوائين. ده كسيده جد سامي. شئ أكن زور يكتان لأمة إسلامي سريشي من صومانان تان لبرد سلم حديثي عليه يا غماري خالد والسلام. سيد شبر روش يق خاتبة شايخ حسن عليه لا سلطه لدى صلاتك. ده أمنه أبرا باس البروجي سيستمي سياسيين بجوران كاري لإسلام. بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم صلواتنا على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوش كبراني أزيزيمان لباس يوم كا سيستم وباس يوم آخر كحسن كري علي رضى الله ديه خوي اللي بيتفضل سلطان ده صفاتك يخوي داية وبا مع بيكو ربي سفيان رضى الله هموم من دوباره أبيتو خوش كبراني أزيزيمان که خود که دو از آن سیستمی اسلامی بچینه اطلاع بدمش که انسانه کن. ولی من راستی هوانیه. بو بچینی اطلاع بدمش که انسانه کن. بله خوای جوراب پیغمبری نازل است سیستم سیاسی اسلامی که وی مدیاری کرد دو. چون ک اصل اویل قرآن خوای جوراب فتح قرآن که کرد دو. فتح قطع فاتحها فتح قرآن و قرآن ما بس ما نهایک ناسنامی مسلمانی ایم خومنی تابشان ایها تو. لذی ایه مو قرآن. ل آخریا با صورت کو تایپیت ناسه. فاصل خلق شوف قلب سر ولا لدى صلاتي أم إسلامة قلب وأخويها مش تجاكه بلان بمرجك كأخوي متعارف أرميه قل عزب برب الناس بنا بكرن بأخوي خالكي ملك الناس كبات شاي خالكيه بلان بدا أخوي سامي معنوي قلب كي باشا يقل قلب يا أخي سامي مع قني لأ إسلامة أمر أمر ذكر احترامات مو خالك هيك فكريهك وهشتي قلت لي هي اما بس لمصوماتي اسلامتي خمانك هنا خايه متعاد سيستم سياسي اسلامي دانهه چونك سيستم سياسي اسلامي بس العقيده عراقيه بس الحاكميته حبويا خالك جت واني غوران كاريبكا ابي لا سيستم السياسي نا لابيني حاكمه محكوم كخطاب سياسي به أبد لا أقيدة وصرت شاور بقريش، شو كحاكميته سياسة بواخوي لا أقيدة وصرت شاور ناقريش، سياسة لفقة فرق حاكميته فرق سياسة أويا سياسة فقهية إسلامية بجيه ضراو كإنسان بواخوي إداريتي أبكي أخوي, إداري أخوي إصلاباتي أفكارتي أبكي برعم هيج مجال كيتانيا أبي خوي متعال حكمتك كسكرة من برزان ولكن اقول على ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان كان ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ان اردت ثم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفع والله إذا شاء يرفع عارف. من بلام السيلة خلك يكبس ذلك كإسلام وخصي استمني وبجذ رأب وأقل خلك إذا كان تجسبي غمري خواي فرمه في غمريتي نام إيوادس فيك هتاي وستي خوي جورة لسر وباشان خوي جورة في غمريتي خلقي كودا كأوتفي في غمريتي في غمريتي استمنا شو كفي غمري خواي صلواته وسلام خلك يبيناكل وأيدولوجيا إسلامك إذا مزانا بويك فيوتي بانجواز ودعوة حركة إم إسلامك بجرت ولا خلك ونخبو سر كدعاءتي خوي الله علیه صلی و سلام. و پسشان لذا دولة دیگر مثلاً سپای دیگر مثلاً آبی با دولتکی دیگر مثلاً و هر وعه بازاری با دولتکی دولتکی دیگر مثلاً بورسی با دولتکی دیگر مثلاً پاکیکر دولت منافق ولا خالقی کی جاسوس ولا خالقی کی گیرشیوان و پسشان باودری دولت نام دستوری دیگر مثلاً همو آمانه لسیستمی پیغمبریتی پیغمبری نظر که جینی پیغمبری خواهد بیسی پیغمبری خواهد علیه صلی و سلام. اما سیستمی پیغمبریتی بو. که سیستم پیغمبراتی کوتای پیاتوه جاری کی ته نه بيدری اتوه بقصی پیغمبری نظر به او ته او فرمه ده شرینگانې پیغمبری نظر که افرمه لدوای سیستم پیغمبراتی سیستم کیته داس پیه کا کبریت ده چی بریتیل نه سیستم مخالفی راشدین سیستم راشدین و تر سیستم پیګشتو هم سیستم نوی دموکراسیه نوی سیستم لیبرالی نوی سیستم نه زنه سرمایه داریه هیڅ نیه سیستم راشدین نه مخالفی وهذا السيستمي كي پی گشتوا او ابو کباس مانلی وا قرداوا او پنجاوسیه سالا ابه دو بار بتو پنجاوسیه سالی وهتا سیستم سیاسی اسلامیه که حموش تکید ابه دو بار ابه تو بالغه آیاتیش بسپم که خوای متعال فرمیه فلن تجید لسنت الله تبدیلا ولن تجید لسنت الله تحویلا الا ابه دو بار بتو دش یعنی هم مصمانانا و قران کاری پبکنه الا بدوباره ابيتو لا فلسطين دوباره ابيتو لا مصر دوباره ابيتو لا هر ججاي كتلم دنيا دوباره ابيتو بلا ابي بزاني قناقه كان كم قناقه يعني اي قناقي اعدادي في ناس نظاره يا قناقي جاي اعداد يا قناغي شون بلو طائف و رؤياي واضحة يا يا قناغي صالي ما تميو حصار اقتصادية لسل يا قناغي كوشي بيغمبر نازدار عليه الصلاة والسلام يا قناغي روشني مسلمان بو حبشو بو دروي ولات كون لجو اسيا وار قلتوا يا دامازلاني دولتا يا دامازلاني تمكين ونصرتو باقوهر واحد سرداميك اك عمر أبو بكر صديق زمان دي خواهي ك سистемة كي خلق ليها الجرارات وشون تاني وتي بيانين يتوه أمانة إلا دوباره أبدتو يا ده اسماني كري وهروها إلى جو كما عليه إسلامي عليه ثم تكون خلافة على منهاج النبوة أم منهاج نبوه أو قيشتوا كبيغمر يخو بمان باسكه اما سيستمكيا اما سيستم سياسي كيا او سيستم رككيا وام سيستم اجت هويا وتولج يعني الصحابه إما مشكلة مشكله كما انا ولي قران ابو اقوران كريما بينك في منويه لدواي سيستم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن سيستم سياسي اسلامي خلافه الراشدين نبوه اما الراسنيه ام قصه وام تصور زوره له سيستمي خلافات الراشدين شنجار وصدان جرد وباربوته. هرك سجل سر يا وشوني بيا صحابه خواه صحاب عبد العزيز خلفين راشدة ابو بكر عمري لمتوني خلفين راشدة شق عبد الله ياسين مرابطين خلفين راشدة أب أبو إبراهيم يوسف بكر عمري عرض مكردن أمانة خلفين راشدين دوّاتي مرابطين ده بس لعندوا أساس دوّاتي موحدين Muhammad Kurit umurt da amsene balam leberoy qoypayaq kigandal bua hech qaznatwana bilaka Muhammad Kurit umurt payaq bua sistem-i xarafat-i rashidi damsan bua bazi rekish bu be ba ba tu anash bu be ba ba hezish bu be balam giringa أزلاimately كبرز الذين بلدواي أو إلا كسيكاتوا سيستمك بويا دولة موحدين سرقوت لبروي سيستم ودصلاحتك دولة موحدين لسال الأساس <سؤال> خلافير الراشدين بو كعديكوا المؤمن رحمة خويلي بدواء أبو منصور موحدي كتواني أنا سيستمك الراشدين برون أما أنا هميا خلافير عشدين عن بو أستاذين شاركو صلاحديني أستاذ الدين نور الدين محمود وهروى عمه الدين زنكي باوكي يا أقصن قري باوكي عمه الدين زنكي يا كسيكي وقو بلبنون من ألب أرسالان رحمة إخوائلي به يا كسيكي وقو ملك شاي قري رحمة إخوائلي به يا كسيكي وقو يعني هم أوبياء وبارزين تركا سستمي خلافة إسلامياً بيادا كردوه يا كسيكي وقو هارون رشيد كسيكي وكو أبو جع دوسال، بيجوفاتي، ابو جعفري منصور، رحمة الله بكوازي له مش تجينا. هكذا سيجوكو أو... معوية كوري ببورن. عبد الرحمن كوري معوية. يا عبد الرحمن أو صدي عبد الرحمن ناصر رحمة الله مين؟ أنا من لا سخالافتي العاشدين قلنا من هذي خلافتي العاشدين يشان تطبيق كردوه. بيجامري ناصر عليه الصلاة والسلام. أو ك... لي لي. أو صلاة وسلام. يعني إشتكي أوندا جوراني. يا بيجوكي برازيوكو إسماعيلي كدولة إسماعيلي جاء عند أوجيدا صلادوكو محمد بربراسو سلي... سليماني قانوني. أنا من لا سمع خلافتي. راشیدین بون سیستمی راشیدینیم پیاده کردو. چون که لایع نه ولو سیستم ما. هوا ابد. ایموتمن نسرتای باسکمانو واتلا زنجیرکن را بردو. ایموتمن مروف. سیستم قران کایده کم. مروفیش به حال غلط اکا خلاق اکا. پیغمبری نظر فرم کنو کل بني آدم خطا. همو بني آدمک خلاق اکا. بلام دواي اویک خلاق اکا خلاقانی خويش چاق اکا. و خوي متعالش سربستيو آزاديو بوق اعتباري كدوش البكاء يا كم ين تسبحاتي خوي جوربك ودائما عبادتي خوي جوربك اقر تعوانك يشكر بقراته اوبالي خوي جوربك افرميه شي فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا كامده مرجدتها هاته فتحكي كدياته خوي جورب افرميه فتحت بي بمرجك بمرجيك بمرجك ورأيت الناس يدخلون في دين الله يفاجا واتا فوج فوج ديني خواهي قوله وفتحك شد رأيت الناس يدخلون في دين الله يفاجا بشي بهوكاري اوي كتو فصبح بحمد ربك واستغفره واتا تسبيحات تسبحاتي خواهي قوله بكي واستغفاريش بكي صحب ينكردوه صحابه هواي گوریان کردوا حتى في غمري خاص وجه خويله كردون طبعا قراون توبه لاي خوي گورا ابو جاسوسي كردوا ابو لبابا استاو كساني شي كاشن بحج مرقدي في غمري ناصر عليه الصلاه والسلام كولكيك يتيا توبه بس بتشاو اشارتك يكد بو جولكيك كوتي في غمري خوي اد اي بتان كوشي دويك زني جاسوسي ككردي خوي بكولكو بس توتي الا تا خوي گورا وحي من سدانا بظني خونا كمو اهم كان من روشن شون لماذا يفعلونه هو ان يفعلونه هو دابا يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان من هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان الله هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو كما ترون الراشدين كاوانش بيعدي عن كردو وصحابيش بيعدي كردو وابويا في غمبري نزع صلى الله عليه وسلم افرميه امسستمس سيستمس يقعده ايوه وطعن بكالي بينه كواتا خلقتلش بيعدي امسستمس كردو هل يمسستمس سيستمس كتيرتي تبشو بسكا في غمبري نزع صلى الله عليه وسلم افرميه ثم تكون ملكا <متحدث> عظا ام ملكا <متحدث> عظا وهذا وراثته امشتي طبيعيه زوج جسديتي بمعنى كافرنيه بمعنى خل خلافه كارينيه بمعنى كسيج ملكي نادر داهين في غمبري وخباسيل يو كدو ملکی کی عصبه؟ بله من داد پروار بی؟ چیش کالکیتی کربو که ودایی کار بین؟ بله من به مرجی من بو خلق ککه. به مرجی داد پروار بی، به مرجی دین دار بی؟ بله من لقلا وش ایلا خلافت الراشدینا که او سیستم پیچشتویه کامکیه. با معنای اونیکه تو طاعن بیله معایی کری بی سفیان. پناگرم با خوی گر بله والا لبروی زی زیادی کری خصوته جای خوی لبروی تپیاری کی خراب کار بو. پناگرم با خوی گر. حتی از ولی کشته علی سنت بله ما سیره چون اتوانم بله من بر بی زیاد عرق كما هو وزوجة الارزم لترسانة كبران بربي يزيدي كوري معاوية رضا من دي خوالي بيقصاء كانو كالير أفرميه بيغمري نازر عليه الصلاة والسلام أفرميه أول جيش يغزو القسطنطنية مغفور له أو جيشي كبرو قسطنطنية أروا بيغمري كوافرميه اللي خوالي قول ليان خوش بوا أذن كي سر أو جيش بوه مع يزيد كوري معاوية كوري بي سوفيان شون سيبي الله کی خلک پیاله مشروب خور بو ا م یزید له چګه یکا پرورد بو ا که همه کور صحابه بوله د ګل عبد الله کور عباس له ګو پیو برزانی تر پرورد بو ا خو چې دروژن لدی مشقانه بو المهم باڅکای ام اونیا ظلم له ګروشه ام سیستمیک ام سیستمه ابي بزانین که سیستمیک نو اسلامه هیو د نوم مسلمانانه هیو ظلم سیستمکی راشدین سیستمکی پیګشتو بلام سیستمکی ته پیویسته پیاده کړه سیستمی راشدینه سیستمی کتی ریت پیشوا هل نهام مسلمان آنهاه چون که ما نه سیستمی اسلامی که آن پیشوا سیستمی جبابیره ام سیستمی جبابیره آنچه پیاونی که او کو حجاتی کرده ویسی سقفیه آنچه پیاونی که او کو برقیا رقبه آنچه پیاونی که او کو رضوانی کرده تطش به آنچه پیاونی که خرابکاری او کو فاطمی کانه به او کو عزت بیکاره که شکی خواه رای بود لکه می‌بینم اي ويتر سيستما كانت خلق في واديكه سيستيمي جبابيره الديكتاتوريه وناظم سرمائيه داري امام علاقي ني ما سن مسوانا ما سيستيمي زاده فكري بشريته هنا انت فيها شو اي ما علاقي او انا ما ني او سيستيمي فشلته سي كابراي كي وكو حجاجي كوري وسي اهل الاسلام ابوا رجل باشان شر اخوياي غوري نغوري بلان بي كي جبابيره بو خندريش بو ورا كسي كي وكو برقيارو بي كي خلانويش بو يا كسي كي تایموری لنګ بارزانیمن هم قرانی لبر بو بدود د دست شوم شهریه او شان بو اسلامتی باشه بلان بو چی خلق خوشینه بو چی به حکمی کی جوابیره کاریا کرد لبر اوې پیایو کی خنریش بو به یاسقکی جنګیز خان حکمی اکه لګره وشادین دیار بو بلان جوابیره بو خرافه کار بو کاوتا سیستم اسلامی بخوید از نشان کرا او بارزانیمن که شی یې من یرا اویا که یې بوخمن اگمان له تاریخ اسلامه کمنیا اگمان له هاصقوتینو اسلامه کی قومان نیه کواته پیویسته بزانی چون به سیستم اسلامی گوران کاری اکینوکه سیستم کی پیگشتوا او هی ودارم لمبا ساتوانی بیتم که شتکم بو اوروون کردب یتو لا باسیدهاتو مانه ان شاء الله دی مثال او یک همو گوران کاری یک مجدیدی کی پیویسته همو گوران کاری کسی کی پیویسته که ان دینه تاظاب کاتبوی گوران کاری تیاپ کرد ان شاء الله لا باسیدهاتو مانه بس یکم پیغهمبری نازر علی صلوات و سلام فرمی ان الله ایوب اثوری الامه على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. لسه هم في صالح في غمارنا الظاهر فالمئة خواي ام ديني أندنيبو تعزأكرو حركتك جوران لنا نعوأكأ إن شاء الله لباس دهاتو ما نزل ده جريداتو ما نباسي لكم كشون جوران كاريب سلاعيد جوران كاري كنا مجتمعنا مجتمعتك أنا ما أقول لكم وأفوز أمر إلى الله ان الله بصيرون بعباد جزاكم الله خيرا جزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا